موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن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 من الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء من اسرر القول ومن جهره ومن هو مستخفي بالليل وسارب له من يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أرامه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 برق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الراد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله ها شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا, إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبنغ فاه وما هو ببانغه وما دعاه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 قُلْ أَفَتَخَطَمْ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ قُلْ أَفَتَخَطَمْ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفَعٌ وَلَا ضَرَرٌ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ان جادون ال لا شركا خنقك خلق فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالت فسالت أوذية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتضاء حنية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل